التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها لنفسي وإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات في كل مكان لا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة ولا أقدمها الآن هروبا من الواقع بل أقدمها تصحيحا للواقع لأنني أرى كثيرا من الناس يعيش في هذه الدنيا وهو يتصور أن الموت نهاية المطاف وأنه لن يقف يوما بين يدي الله جل وعلا ليسأل عما قدمت يداه نقدمها لنصحح بها الحياة لنصحح بها الأخلاق لنصحح بها الأقوال والأفعال والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفاهم. والعلم والعمل والإخلاص في الأقوال والأحوال إنه ولي ذلك والقادر عليه لازلت أيها الأحبة أتحدث عن علامات الساعة التي ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهيت الحلقة الماضية بقولي ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ أن تلد الأمة ربها ما معنى هذه العلامة؟ يعني إيه تلد الأمة ربتها أو ربها تب خلي بل حضرتك معي نرجع لأصل الحديث في صحيح مسلم وأنا متعمد أن أذكر الحديث بطوله لجماله وجلاله لدروسه وعظاته وعبره وما أكثرها ولملاء وهو حديث من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم الحديث رواه الإمام البخاري اختصرا ورواه الإمام مسلم ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من أصحاب دووين السنة لكنني سأقتصر الآن على رواية الإمام مسلم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بغيدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر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 فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي يعني سيتركني أتكلم أسأل عبد الله بن عمر وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن ينادي على عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن قدر وأن الأمر أنف يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تحدث وتقع فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال عبد الله حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم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 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال السائل فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة وهذا هو الشاهد فأخبرني عن الساعة فقال الصادق صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فقال أخبرني عن أمارتها قال السائل الكريم هذا فأخبرني عن أمارتها يعني عن علامتها عن أشراطها فقال صلى الله عليه وسلم خل بالك. أن تلد الأم ربها. وفي لفظ في صحيح مسلم أيضا أن تلد الأم ربها أن تلد الأم ربتها أو أن تلد الأم ربها وأن ترى الحفاة العرات العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلب فلبثت مليا فقال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الشاهد من الحديث أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها يعني إيه يعني إيه قال أهل العلم يتزوج الرجل السيد الأم أو ينكحها الأم مرأة من الإماء من العبيد فيتزوج السيد الحر أمة من الإماء أو ينكح السيد الحر أمة من الإماء فتنجب له ولدا فينسب هذا الولد من هذه الأمة الى ابيه وينشأ سيدا بانتسابه لابيه في الوقت الذي تبقى فيه امه اما من العبيد من الاماء ان تلد الامة ربها اي سيدها عرفت حضرتك المعنى ان تلد الأمة ربها اي سيدها أو أن تلد الأمة ربتها تنجب هذه الأمة بنتا فتصبح البنت سيدة بانتساب لأبيها وتبقى أمها أمة من الإماء فتلد الأمة ربتها أي سيدتها هذا معنى لبعض أهل العلم ومنهم من قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها بمعنى قد ينكح السيد أمة من الإماء ثم يبيعها ويكبر هذا الابن ابن هذه الأم يكبر ثم تباع هذه الأم في سوق من الأسواق وتعود إليه مرة أخرى لتكون أمة عنده وهي في الأصل أمه هذا معنى وأوجه المعاني وأوجه المعاني وأحسن المعاني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها قال الحافظ حجر كثرة العقوق كثرة العقوق بين الأولاد قال وهذا أمر يكون بالقرب من قيام الساعة لأن الأمور تنعكس بين هذه الساعة فيصيروا المربى مربية فيعامل الولد أمة معاملة السيد لأمته وهذا أقرب الأقوال أقرب المعاني لكلام سيد الرجال صلى الله عليه وسلم تنعكس الأمور فيعامل الولد أمة معاملة السيد لأمته وتعامل البنت أمها معاملة السيد للأمة وأظن أن هذه العلامة بهذا المعنى قد كثرت وانتشرت بصورة تدمي القلب كثر العقوق فأصبح المربى مربية أصبح الابن الذي لازال يتربى على يدي والده وعلى يدي أمه أصبح مربيا يأمر الوالد ويأمر الأم بصورة لا تليق بمقام الأم أو بمقام الوالد الكريم فكثرت العقوق علامة من علامات الساعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تلد الأمة ربتها أن تعامل البنت معاملة أم أمها أن تعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها وأن تلد الأمة ربها أن يعامل الولد أمه معاملة السيد لأمه، وهذه صورة انتشرت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتشر العقوق بصورة مؤلمة، بصورة تدم القلب. الوالدان نعم يا إخوة من أجل النعم، إخواني وأخواتي، اتفقنا على أنني لا أخاطب العطف فقط، وإنما أخاطب العقل والقلب معه. ولا أود أن أذكر العلامة وأن أجري إلى علامة أخرى ليس هذا هو المراد أن أسرد العلامات سردة أبدا إنما المراد أن نقف مع العلامة لنستخرج المنهج التربوي لنحول هذه الكلمات الربانية والنبوية في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة وإلا فما أيصر التنظير وما أسهل الكلمات أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأحوال والأفعال إنه لذلك والقدر عليه أقول الوالدان نعمة والله من أجل النعم من أجل النعم قد لا يفطن كثير من أولادنا وأبنائنا وإخواننا إلى قدر هذه النعمة إلا إذا افتقدها أصلا الله نبارك في أعمار والدين جميعا إنه لذلك والقدر عليه قد لا يستشعر كثير من إخواننا وأولادنا قدر هذه النعمة إلا حين يفقد والده أو والدته الوالدان يندفعان بالفطرة بالفطرة بلا تكلف يندفعان بالحب والعناية والرعاية والإحسان إلى الأولاد بل ربما يضحي الوالدان بالذات بالعرق بالجهد بالعافية بالراحة بالنوم بالطعام بالشراب من اجل اسعاد الاولاد اسعد لحظة حين يخرج الوالد الطعام من فمه ليطعمه ولده اسعد لحظة على الام حين تصهر الليل كاملا من اجل ان ينام طفلها ومن اجل ان يستريح ولدها او ان تسعد ابنتها اسعد اللحظات وانا اعلم ان كل من رزقه الله الان بالولد يعرف قدر ما اقول يعرف قدر الوالدين ويعلم يقينا الى اي حد قدم الوالد وقدمت الوالدة لانه الان في مرحلة عطاء فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي قشرة هشة على سطح الأرض تذروها الرياح وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وجهد وعطاء وعافية في الوالدين فإذا هما شيخوخة ثانية وهما مع كل ذلك سعيدان يا الله عطاء الوالدين لا ينفد لا ينتهي أقول لكن من الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله من ينسى هذا العطاء والحب والحنان، ويندفع في جحود ووحشية وعصيان ونكران بالإساءة إلى الوالدين بلا شفقة أو رحمة أو إحسان، ويبلغ العقوق الأسود منتهى، ويبلغ العقوق الأسود منتهى حين حين يسيء الولد او حين يضرب الابن امه او اباه اللهم سلم سلم يا رب والله أقرأ اقرأ واسأل عن احداث تخلع القلب ان دلت فعلا فانما تدل على قرب قيام الساعة مستحيل, مستحيل ان يتصور الانسان ان يرفع الابن يده على ابيه أو أن ترفع البنت يدها على أمها صورة بشعة من صور العقوق صورة بشعة من صور العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولذلك لقد أمر الله جل جلاله بالإحسان إلى الولدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده مباشرة هاؤش حضرتك تتصور كرامة الولدين ومكانت الإحسان إلى الولدين أن يجعل الله الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده مباشرة تدبر معي قول الله وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا الله وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا بل وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك أكبر الكبائر وجعل الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك مباشرة العقوق معقول الكلام ده أيوة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وددت أن لو سمع هذا الكلام أبناؤنا جميعا يقول الصادق المصدوق ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله الشرك أكبر كبيرة أظلم الظلم أبشع ذنب يرتكب على ظهر الأرض الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله جل وعلا لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك يا الله يا الله على هذا الوعيد يقول الله لنبينا لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بل يا رسول الله قال الإشراك بالله طب التانية وعقوق الوالدين بعد الشرك أيوة بعد الشرك خل بالك ولد الحبيب وانتبهي ابنة الغالي الفاضلة وأنت أخي الكريم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق بعد الشرك وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وسأعود إلى الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة بدون قرينتها كلام غالي أوي ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل آية إلا بقرينتها الأولى قول الله جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول جميل فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه والثانية قوله جل وعلا وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه الثالثة أنشكر لي ولوالديك يا الله يا الله مباشرة أنت متصور المعنى أخ الحبيب أخت الكريمة أنت عيش المعنى أنشكر لي ولوالديك مباشرة فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، لم يقبل منه. العقوق سبب من أسباب الطرد من رحمة الله والحرمان من الجنة. مهما تعمل، ما فيش فائدة. لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا أي فرضا ولا نفلا يوم القيامة. محقول؟ أيوة. ده كبير بشع جدا علامة خطيرة منتشر الآن من علامات الساعة روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وكذلك الطبراني وغيرهما بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يعني إيه يعني فرضا ولا نفلة ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة أي فرضا ولا نفلة خابوا, خابوا رب الكعبة وخسروا من هؤلاء من هؤلاء الذين لا يقبلونهم فرض ولا نفل اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام قال العاق لوالديه العاق لوالديه والمنان الذي يمن على الناس بعطاياه والمنان والمكذب بالقدر وقد تعمدت أن أذكر الحديث بمقدمة في صحيح مسلم لأبين مكانة الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وثلاثة اسمع الرواية دي والحديث رواه الإمام النسائي في سننه والبزار بسند حسن من حديث عبد ابن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم خاب ورب الكعبة وخسر من هؤلاء اسمع قال الصادق العاق لوالديه يا الله العاق لوالديه خلي بالك من دي العاق لوالديه والمرأة المترجلة يعني المرأة التي تتشبه بالرجال في كل شيء في كلامها في لبسها والمرأة المترجلة والديوث والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله يقر الفحشة والفحشة في أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وخلي بالك العقوق لابد أن تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة هنا في الدنيا قبل الآخرة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 وأعلى صوتي سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدد من أبر الناس بأمه هات لي مثال هات لي مثال ائتني بنموذج واحد كان برا بأمه محسن إليها كريما معها كريما مع والده ولم يوفقه الله جل وعلا وهات لي نموذج واحدة عق الرجل أباه وعق الرجل أمه وقل لي هذا نموذج كاسب في الدنيا رابح في الدنيا يعيش السعادة بكل معانيها بل دخل قصر السعادة من نوافذ قبل أبو أبي هات لنموذجا واحدة مستحيل, مستحيل والله العظيم لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الآخرة من من؟ من ولده من ابنته اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه والحديث رواه الإمام الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة البغي الظلم وسأرجع إليه إن شاء الله تعالى كعلامة أخرى البغي أي الظلم وعقوق الوالدين آه لازم تشرب من الكأس في الدنيا من كأس العقوق أو تتصور أن أنك الآن في مالك وفي مكانتك وفي وجهتك وفي قوتك تتصور أنك أقوى من هذا الوالد الضعيف المسكين أو تتصور أنك أقوى من هذه الأم الضعيف المسكينة التي حملتك في بطنها أو حملتك في بطنها تسعة أشهر وارضعتك بل بل وكانت لا تنام حتى تنام وتجوع من اجل ان تطعمك وتشقى من اجل ان تسعدك لاحظ ان كثيرا منا يفعل الآن مع الوالدين مثل هذه الامور لكنه يتمنى لهم الموت الا مرحمة رب جل وعلا من اهل البر جعل الله وياكم من اهل البر يتمنى له أي والده الموت أو لأمه الموت لكن الوالد كان أصنع بك كل ذلك وأكثر من ذلك هو تذلل إلى الله جل وعلا أن يبارك في حياتك وأن يبارك في عمرك وأن يراك كبيرا وأن يسعد بك والأم كذلك تتضرع إلى الله بل وتبكي بين دي جل وعلا من أجلك من أجل أن يبقيك في سعادة غامرة فالبغي الظلم وعقوق الوالدين لا بد أن تجني الثمرة المرة في الدنيا قبل الآخرة الوالد سبحان الله ولا حول لقاته إلا بالله أبوه كبر أبوه عيش معاه في البيت كبر انحنى ظهره وسال لعابه لا حول ولا قاته إلا بالله جالس معاه على الطعام لأ الوالد يسيل لعابه ففجأة شال الوالد وشال الطعام ودخله على حجر الوحده عزله عزلوا عن الأولاد الأولاد الصغار فرحانين بجدهم ليه يا بابا بتعمل كده ليه عزلت جدنا في حجر قال قالوا لأن يعني, يعني عشان ما تتقرفوش من اللعاب اللي بينزل منه وبيأكل فيوم ربك شبحانه وتعالى يشاء ربك جل وعلا أن يمتق طفلا من أطفاله يوم الطفل يقول له ليه كده يا بابا تعمل مع جده ليه كده قال عشان ما تتقرفوش قال له طب لما تكبر احنا برضه هنحطك في الاوضه دي لوحدك زي ما عملت مع جده يا الله يا الله والله العظيم النبي قال بروا اباءكم تبركم ابناءكم هنا هنا في الدنيا يا اخي ايها البر الحبيب انت ترى طفلك الذي لمبلغ الثانية من عمره لا يأكل شيئا الا ان اطعمك الا ان وضع الطعام في ثمك هذه ثمرة البر هذه ثمرة برك بوالديه طفلك الذي لا يعقل ولا يعرف شيئا يطعمك. يطعمك قبل ان يأكل وكأن الله جل وعلا يريد ان يطعمك ثمرات البر في الدنيا قبل الاخرة بل وستراها في حياتك كلها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 فالأبو بيقول له لا لا خلاص يا ابني الحد الباب يا ابني سبني يا ابني الحد الباب وبكى وقال له والله يا ابني من أكتر من تلاتين سنة أنا مجرت أبويا عشان أطرده من بيتي إلا الحد الباب بس إلا الحد الباب بس آه يا الله يا الله أنا بيبعيني في ميدان لقيت هي صو ناس بت ورجل كبير جالس سبكي وقفت ربما يكون محتاج شيء فبسأل ايه خير يا أخوان قال والله الولد ده وأشاروا على شاب جالس الولد ضرب أبوه بالألم صفع أباه على وجه بالألم أعوذ بالله أعوذ بالله وإذ بأحدهم يقول لي يا شيخ سبحان الله الرجل جالس سبكي لما جينا نضرب الولد قال لا لا لا سبوه تضربهوش ليه يا أم الحج أهل ده ابني طيب ابن عاق لابد أن يؤدب لا لا لا لا ده دين أنا بسدده والله في نفس المكان ده يقول هو والله في نفس المكان ده ضرب والده بالألم على وجهه في نفس المكان دين دين يا حبيبي لابد أن تقضيه والله ستقضي هذا الدين حتما خلي بالك العقوق البغي والعقوق يعجلهم الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة دعوة الأم خلي بالك منها ما تقولش الشيخ يعني درويشي وكلام يا عم الشيخ ده احنا في عصب خلي بالك من دعوة الأم الله انت خارج الصبح تقبل ايديها وبتدعو الله لك يا سلام يا سلام وآه لو انصرفت وهي باكية تبعو الله عليك تقول ليش بعد أنا راجل متقل ملتزم وبانفق وبابني خلي بالك من دعوة الأم بقول هالك من كل قلبي خليها تدعيي لك خليها تقول يا ربنا رضي عن فلان ارضى عنه يا سلام انت عارفين جريش لا من عارفش من جريج ده ده جريج عابد من عباد بني إسرائيل واللي بيحكي لنا قصته نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم هات لنا الحديث kina من الاول الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم عيسى بن مريم وهنرجع إن شاء الله لسيدنا عيسى لنقف معه وقفات في العلامات الكبرى بإذن الله تعالى عيسى ابن مريم طيب التاني مين قال وطفل جريج لا لا دي مش عارفينها بقى ايه طفل دي خلي بالحضرتك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا عابدا ما كانش فاسقة لم يكن فاسقة ولم يكن عاصية ولم يكن مذنبة لا عابدة اتخذ صومعه صومع مكانا بعيدا عن اعين الناس على قمة جبل او في مكان مرتفع وتفرغ العبادة تفرغ للطاعة يا الله يعني ليل ونهار في طاعة صلاة وصيام وقيام وتسبيح رجل متفرغ للعبادة اسمه راهب عابد زاهد فين فوق جاءت امه ام جريش خلي بالك يا جريج يا جريج أم عزاه والرجل ويف يصلي لا إله إلا الله يصلي ويف يصلي فقال في نفسه أي ربي أمي وصلاتي يعني أواصل الصلاة ولا أرد على أمي أي ربي أمي وصلاتي فواصل الصلاة عبادة ولن يجب أمه لا الله انصرفت اليوم الثاني فلما كان من الغدي أتته يا جريج يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي الله ده بيصلتان كل أوقاتي تقريبا عبادة أي ربي أمي وصلاتي أرد على أمي ولا أواصل الصلاة فواصل الصلاة ولم يجب أمه فامصرفت فلما كان في اليوم الثالث جاءت أمه أتته أمه يا جريج يا جريج فقال اي ربي امي وصلاتي لازال في صلاة ايضا فوصل الصلاة ولم يجب امه فغضبت الام غضبت الام تويه تغضب ليه عم الشيخ ده بيصلي هو الـ الـ الـ الشرع ان يصلي الاصل ان يواصل الصلاة ولا يجيب امه خلي بالك من الجواب يجيب امه وهو بيصلي ايوه ما لم يكن في الفريضة ما لم يكن في صلاة الفريضة إن كان في صلاة الفريضة يواصل الصلاة أما إن كان في نافلة وسمع أمه تنادي عليه وهو يصلي النافلة سنة يعني ويرى أن أمه في حاجة ملحة إليه فليقطع الصلاة وليجب أمه لا مش ممكن مش ممكن بتبقى مكانة الأم في دين الله تبارك وتعالى هذه مكانة الأم ومكانة المرأة المسلمة في دين محمد بن عبد الله حتى لو بأن الإسلام ظلم المرأة لا ده نحيش بعد كده مع المرأة كرمها أما وكرمها زوجة وكرمها بنتا ده كرمها تكريما ما كرمت إياه في أي تشريع على وجه الأرض لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الغرب يقطع الصلاة وهو بين هذا الله جل وعلا في صلاة النافلة ليجيب أمه نعم نعم أما إن كانت الأم تستوعب ولم تغضب إن أكملت صلاتك صلاة خفيفة ثم أجبتها فأكمل أما إن كنت ترى أنها في حاجة ملحة وستغضب فقط صلاة النافلة وأجب أمك انصرفت الأم يا غضانة وسبحان الله فعلت انفعلة غريبة كذا وقالت دعت على جريش على الرجل الزاهد العابد التق النقي قال لي بالك ما لك ولا ضربها والعذو الله ولم ينهرها لا درجل في عبادة في طاعة فقط ما قدرش يجاوبها لحد في فالأمة قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يا ربي دعوة غريبة جدا اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات والمومسات يعني الزواني أو الزانيات أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخر سبحان الله دعوة استجيبت يا الله استجيبت في حق هذا الرجل الزاهد العبد أيوة, أيوة الحديث في البخاري ومسلم استجيبت دعوة أم جريش. مش بقول لك خلي بالك من دعوة الأم ده تصور لو انت عاق انما درج عابد زاهد ومع ذلك استجيبت يقول النبي عليه الصلاة والسلام فجلس بني إسرائيل فتذكروا يوما جريج تذكروا جريجا وعبادته فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها قالت لهم بأنها إن أرادوا منها أن تفتنه لتفتننه فطلبوا منها ذلك فذهبت إليه إلى جريش وعرضت نفسها عليه فلم يلتفت إليها يا الله تعفف عن الزنا مع امرأة جميلة حسناء فلم يلتفت اليها لكنها مكلفة بمهمة فذهبت الى راع فامكنته من نفسها فوقع الراع عليها فحملت فلما ولدت حملت ولدها وذهبت به الى بني اسرائيل وقالت هذا ولد جريج من الزنا فذهبوا اليه وحطموا صومعته وضربوه وانزلوه قال ما شأنكم تعملوا ليه كده ايه لانا عملته قالوا هذا ولدك من الزنا قال دعوني أصلي تاني يصلي الله جل وعلا فصلى ما شاء الله لأنه يصلي ثم قال أين الغلام أو أين الصبي قالوا ها هو الصبي فضرب في بطنه طعن في بطنه وقال له جريش وهو لازل في لفائثه قال له جريش يا غلام وقال له من أبوك الله ده طفل في المهد لسه مولود تخاطبه شوف اليقين عند الرجل وصل إلى هذا الحد ومع ذلك تستجاب فيه دعوة أمه يطعن الصبية في بطنه ويقول من أبوك فينطق الله هذا المولود في لفائفه ينطقه ويقول فلان الراعي الله فلان الراعي ابتلي بدعوة أمه ونجاه الله تبارك وتعالى بعبادته ويقينه وصلاته لله عز وجل فأقبل عليه يتمسحون به وقبلون وقولون نبني لك صومعتك من ذهب قال لا بل ابنها من الطين كما كانت الشاهد أن دعوة أم جرج استجيبت تبشوف الصورة التانية المشرقة الجميلة في حديث آخر في صحيح مسلم يا الله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر, عمر عمر عمر عمر العملاق عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه عمر الذي أجر الله الحق على لسانه وقلب عمر, عمر عمر عمر قل عمر إلى ما شاء الله عمر رضوان الله عليه هذا حبه في القلب وقطع لسان يسيء لعمر رضي الله عنه ويسيء للصديق رضي الله عنه ولأصحاب رسول الله رضي الله عنه عمر رضوان الله عليه كان يبحث في أمداد أهل اليمن وأمداد جمع مدد وهم الأنصار والأعوان من أهل اليمن كل ما يقبل على المدينة ناس من أهل اليمن يخرج عمر بن الخطاب بنفسه بنفسه ويسأل يسأل, يسأل يسأل عن رجل رجل مين عمر الفاروق أمير المؤمنين يسأل عن رجل من التابعين من أمداد أهل اليمن من ده يقوم عمر يقولون أفيكم أويس بن عامر، أويس بن عامر ما تنساش الاسم ده؟ أفيكم أويس بن عامر حتى أقبل على أويس لقيه عمر، فقال له عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. خلي بالك والله الحوار ده. يقول عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. يقول عمر: من مراد ثم من قرن قبيلتان في اليمن؟ من مراد ثم من قرن قال نعم يقول عمر كان بك برص كان بك بك برص مرض البرص كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم لا لا لا مش ممكن ده كلام خطير جدا ده البرص ده مرض مرض داخلي يعني مستور فوق الرجل يرتدي فوقه الثياب وبعدين يحدد المرض برأ إلا موضع درهم يعني عبارة عن ديره هي اللي لسه لازالت باقية في جسده ده كلام خطير جدا والله كان بك برص فبرأت إلا موضع درهم قال نعم يقول عمر لك والده قال نعم قال عمر إني سمعت رسول الله يا الله صلى الله على الصدق الذي لا ينطقه الهوى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم اويس بن عامر يا الله ده النبي ما شافوش لم يره رسول الله ما تصلي على الصادق الذي لم تقع الهوى صلى الله وسلم بارك عليه الرسول لم يرى اويس بن عامر لا وبيوصف مش بيوصف اويس بن عامر ده بيوصف المرض اللي كان في جسد اويس ولا زال اثره باقيا بمقدار الدرهم في جسده ان هو ان له وحي نيوحى علمه شديد القوة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن كان به برص فبرأ إلا موضع درهم له والده له والده له والده هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره يا الله اللهم لا تحرمنا البر يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله, يا الله مش ممكن شايف البر شيف ثمرة البر يقبل عليكم وأيش ابن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والده هو بها بر لو أقسم على الله لا يعني لو سأل الله جل وعلا شيئا لا أعطاه طب وبعدين يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل عمر وحمر يطلب من تابعي وهو الصحابي الجليل الكبير الكريم الذي دعا الله رسولنا أن يعز به الإسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه بأبي الحكم عمر بن شام أو بعمر بن الخطاب عمر. عمر النبي بيقول له لو قدرت أن قويس بن عمر هذا يستغفر الله لك خليه يستغفر لك خليه يستغفر الله لك أنت حضرتك عايش المعنى ده انت عيش المعنى ده يا أختاه عمر الفاروق يسأل قويس بن عامر يقوله استغفر لي فقال عمر استغفر لي فقال قويس بن عامر غفر الله لك يا الله البر يعلق قويسا إلى هذه الدرجة دي كانت قويس بن عامر بالبر ببره بأمه بأمه سبحان الله في العام المقبل جاء رجل من أشراف أهل اليمن فأقبل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عمر عن أوس سأله عمر عن أوس لأن عمر لما رضي الله لما قال له ذلك قال أين تريد قال أريد الكوفة أنا واقح الكوفة فقال عمر أكتب إلى والي الكوفة قال لا أحب أن أكون في غبراء الناس أو أكون في غبراء الناس أحب إلي رجل مش عاوز منظرة ولا عاوز يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى من الأولياء الأتقياء فأقبل رجل من أشراف أهل اليمن على أمر فقال له أمر كيف تركت أويس بن عامر مش نسيه قال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله عمر بيقول رضو الله عليه لهذا الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبل عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبارأ منه إلا موضع درهم له والده هو بها بر لو أقسم على الله لا أبر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل فعاد الرجل إلى اليمن يبحث عن أويس بن عامر فلما لقيه قال استغفر لي فقال أويس بن عامر أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي أنت لسه ناجع من الحج أو من النسك استغفر لي فقال الرجل استغفر لي فقال أويس بن عامر ألقيت عمر رضي الله عنه هو عمر ألق الموضوع ألقيت عمر قال نعم فاستغفر له فلما فطن الناس له هام خرج ترك لا يريد أن يشار إليه بالبنان قدر إلى فضل البر الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث رار أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة يقول الحديث دخلت الجنة دخلت الجنة والنبي عصام رأى الجنة وفي الدنيا ودخلها ليلة الإسرائيل المعراج ورآها وهو واقف أن يصلي صلاة الكسوف فرآها بل ومد الحبيب يده ليقطف شيئا من ثمارها لولا أن الله لم يقدر ذلك في الحياة الدنيا فالرسول عصام يقول دخلت الجنة فسمعت قراءة الله سمعت قراءة القرآن في الجنة في الجنة فقلت من هذا يعني من هذا الذي أقرأ القرآن في الجنة فقيل لي حارثة ابن النعمان حارثة ابن النعمان يقول الحبيب فقلت كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه يا سلام وكان أبر الناس بأمه البر يا شباب البر يا أولادي ويا أحبابي ويا إخواني ويا أخواتي الآن لو تقدر تقبل رجل أبيك يلا قبل رجل أبيك والله العظم طريق إلى الجنة لو تقدر تقبلي رجل أمك الآن قبل رجل أمك والله طريق إلى الجنة يا إلزم رجلها فثم الجنة إلزم رجلها فثم الجنة أنا شخصيا أدين الله عز وجل بأنني لا أجد عملا ألقى الله سبحانه وتعالى به إلا بر بأمي كل الأعمال أسأل أن يتقبلها وأن يرزقنا الإخلاص محدش عارف مغبرة الناس الله السّترة السلام الله لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وبرك بأنك مستور ترحب باليد تقبل الرأس تضم أمك إلى صدرك تطعمها تنفق عليها تكرمها تسعدها بكلمة بعطاء مش تطعم أهلك وأولادك وتخفي عن أمك لا لا عقوق أسود عقوق خطير أخفي من أمك أطيب ما ترزق به من الطعام والفاكهة والثياب ده بر هذا عقوق بشع بشع ستحرم بسببه من خيري الدنيا والآخرة أؤكد من خيري الدنيا والآخرة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله روى البخاري ومسلم حديث عبداليد مسعود رضي الله عنه وسمحوني أنا منفعل لأن الموضوع فعلا جارح يدم القلب يدم القلب وطولت النفس لأن فعلا إحنا محتاجين هذا الموضوع الآن نعم كثير من البيوت تبكي كثير من الآباء يبكون كثير من الأمهات يعني يبكين بالليل والنهار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يا سلام بر الوالدين مقدم على الجهاد. في سبيل الله نعم بل ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله جئت أستأذنك في الجهاد في سبيل الله فقال له المصطفى أحي والداك فقال الرجل نعم كلاهما فقال له الحبيب ارجع ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي لفظ مسلم قال الرجل يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد فقال له المصطفى أحي والدك وفي لفظ أمن والدك أحد حي قال كلاهما قال له المصطفى تبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي لفظ قال الرجل تركتهما يبكيان فقال له مصطفى ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما يا سلام بر الوالدين بر وفيه لطيفة نبوية النبي عليه الصلاة والسلام لفت أنظرنا إليها يقع فيها كثير من الناس إلا مرحمة رب جل وعلا قال الحبيب كما في الصحيحين كما في الصحيحين من الكبائر من الكبائر شتم الرجل والدي طيب دي معروفة كبيرة من الكبائر انك تشتم والدك انك تشتم امك انك تشتمي والدك او تشتمي امك كبيرة كبيرة من, الكبائر من كبائر الذنوب فبقول من الكبائر شتم الرجل والدي الصحابة استغربوا استنكروا قالوا يا رسول الله عن الرجل والدي وفي لفظ أيسب الرجل والدي فقال النبي نعم يسب الرجل أبى الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أنت حضرتك خطبتك من المعنى يعني رجل تسبه أنت تسبه بأمه فيسب أمك إذن أنت وقعت في كبيرة العقوق في حق أمك أنت تسب أبى رجل آخر فيسب أباك تب أنت ارتكبت كبيرة العقوق في حق والدك يسب الرجل أبى الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه بكبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر طيب ممكن أخي الآن وأخت من الفضلاء والفضليات ممكن يبكي وتأثر سامحك الله لقد نكأت الجراح يا شيخ محمد وذكرتنا ومننا من توفي والده ومننا من توفيت والدته ماذا أصنع الآن في فرصة أقدر أعمل حاجة قبل ما موت مع أن الوالدين قد رحلا إلى الله سبحانه وتعالى والجواب نعم الجواب نعم لا تيأس الله يبشرك بالخير في أمل أيوة الأمل في الله لا ينقطع وباب الرجاء لا يغلق حتى ولو كنت عاقا في حياة الوالدين جدد وغير العقوق إلى بر أين الوالدان؟ مات الوالدان؟ لا زال الباب البر مفتوحا لا زال باب البر مفتوحا ولا زال طريق البر مفتوحا وممهدا لك المهم أن تشرع أنت واختو يلا بسرعة اختو على الطريق على طريق البر نعم كيف اسمع إلى السؤال المباشر ده من رسول الله الجواب المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبان والترمذي وغيرهم ومن باب الأمانة العلمية في سنده علي ابن, ابن عبيد الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال الاسناد ثقات بقية رجال الاسناد ثقات من حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا من بني سلمة أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول, الله يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما الله سؤال مباشر هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال النبي نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم خلي بالك وعد معايا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما الله تبتاني كذا بالراحة أول شيء الصلاة عليهما يعني أصلي عليهم الجنازة يعني لا هتصلي إن شاء الله عز وجل بعد عمر مبارك بالعمل الصالح بإذن الله تعالى نعم لكن مش المراد بالصلاة هنا الصلاة إنما المراد الدعاء الصلاة عليهما يعني الدعاء للوالدين جبت الكلام ده منين ما الرسول بقول الصلاة لا هذا من قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتصدق أحد من الصحابة يقول اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى فالصلاة عليهم يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما، استغفر لوالديك كما ربياك صغيرة والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما يعني إنفاذ الوصية التي يوصي بها الوالدان ما دامت الوصية شرعية ليست محرمة وإنفاذ عهدهما أي تطبيق وتنفيذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما كان ابن عمر يقول كما في صحيح مسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل أبيه أو ود أبيه أو ود أهل أبيه كل هذا ثابت فيا أيها الأفاضل العقوق كبيرة من الكبائر وعلامة من علامات الساعة كما قال الصادق الذي لا نطلق عن الهوى أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها أن يعامل الوالد والديه معاملة السيد للعبيد وأن تعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في والدينا جميعا وأن يرحمهما في الدنيا والآخرة اللهم من كان من والدينا بين فتغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك ومن كان منهما حيا فأحييه على طاعتك وتوفنا معه على سنة نبيك وعلى ملتك يا أرحم الراحمين أيها الأفاضل ومن علامات الساعة ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة